أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ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 كلا سيكفرون بعبادتي ويكونون عليهم ضدا الم تر ان ما اوسلنا الشياطين على الكافرين تعذهم اذ فلا تحجر عليهم انما نعد لهم عدا يوما عشر المتخيرا الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم موردا لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عنده رحمه نعدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اد تكاد السماوات يتف فَرَنَّ مِنْهُ وَتَشَقَّقَ الْأَرْضُ وَتَخَرَّجَتِ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ان كل من في السماوات والارض الا اثر الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عد وكلهم اتي يوم القيامه فرض